وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ